دوامة الحياة فيها قلبتة ليه كل واحد فينا ماشي في اتجاه ذكريات عشنا فيها دبنا فيها من للعزاب ذكريات من ماضينا بقيا فينا ليه صراب ذكريات magad sem értesz, sem értesz. دبنا فيها ذكرى من العز ذكريات من ماضينا باقيه فينا ليه صار ذكريات الطريق قلوب بريئة قلوب غريبة في الطريق هو الحقيقة مش حقيقة في كل شيء في الطريق قلوب بريئة قلوب بريئة في الطريق هو الحقيقة مش في كل شيء. Zikroja, a fasz dub nefia, mi rázza. Zikroja, a rázza. A